وَإِذَا أَذَقْنَا نَارَ رَحْمَةً مِن بَعْد بَرَوَى أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَقْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هرِيح عاطف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا بهم دعوا الله مقلّين له الدين دعوا الله مقلّين له الدين لَئِنْ أَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَّهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا ما بغيكم على أنفتكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض مما يأكلنا والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زكراها والزينة والزينة وظن أهلها أنهم قادهون عليها أتاه أمرنا أتاه ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة فجعلناها عقيدا كان لم تغن بالام كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم